أولا أريد أن أبين ما قلته سابقا من أن هذه المسألة ليست من أصول الدين ولا من أصول المذهب وليست مسألة إجماعية ولا يجب على الباحث أيضاً لا يجب على المؤمن أن يبحث عن هذه المسألة وأن ينظر فيها وأن يعرف الحق فيها وأن يقول برأي فيها فإنه يسعه أن يسكت عن هذه المسألة إذا لم يعلم حقيقة الحال فيها فيسكت عنها نحن غير مطالبين بمعرفة من هو الأفضل الأنبياء مثلا أو الأئمة لم يدل دليل على وجوب البحث في هذه المسألة ولكن إذا بحث الإنسان وانتهى رأيه إلى تفضيل الأئمة أو انتهى بحثه إلى تفضيل الأنبياء فإنه يقتنع بمن تهى إليه بحثه نعم قلت هذه المسألة عليها أدلة كثيرة أخي الكريم نعم عليها أدلة كثيرة والأدلة على هذه المسألة أدلة يقينية قاطعة قلنا إن الذين خالفوا ولم يقولوا بهذه المقالة لم يعطوا البحث حقه, لم يعطوا البحث حقه. فإذا لم, إذا لم يعطي أحد البحث حقه في هذه المسألة ولم ينتهي إلى شيء فيها فإنه يسعه أن يسكت عنها وبعض علمائنا لم يقولوا فيها بشيء بعضهم بعضهم سكت عن هذه المسألة توقف فيها بعضهم أنكر بعضهم قال الأنبياء أفضل لاحظوا ما يقوله الشيخ المفيد رحمه الله في مسألة تفضيل أمير المؤمنين عليه السلام يقول اختلفت الشيعة في هذه المسألة إلى أن يقول واختلف أهل الإمامة في هذا الباب فقال كثير من متكلميهم إن الأنبياء عليهم السلام أفضل منه على القطع والثبات وقال جمهور أهل الآثار منهم والنقل والفقه بالروايات والفقه بالروايات وطبقه من المتكلمين كثير من المتكلمين قالوا إن الأنبياء أفضل ولكن طبقة من المتكلمين قالوا إن علي أفضل وجمهور أهل الآثار يعني علماء الحديث والنقل والفقه بالروايات إنه عليه السلام أفضل من كافة البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه أفضل منه ووقف منهم نفر قليل في هذا الباب فقالوا لسنا نعلم أكان أفضل ممن سلف من الأنبياء أو كان مساويا لهم أو دونهم فيما يستحق به الثواب فأما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم محمد بن عبد الله فكان أفضل منه من غير ارتياب وقال فريق آخر منهم فريق آخر من الشيعة قال إن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أفضل البشر سوى أولي العزم من الرسل فإنه أفضل فإنهم أفضل منه عند الله هذه أقوال في هذه المسألة هذه أقوال في هذه المسألة أما الحق في المسألة فقد بينا أن الأدلة الكثيرة أن الأدلة الكثيرة قد أوضحت أفضلية أمير المؤمنين عليه السلام فإنه قد ورد فيه عن النبي صلى الله عليه وآله ما يدل على أنه أفضل الخلق طراً باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبهذا وردت روايات عن أهل البيت عليهم السلام ومن هنا يتضح الجواب عن سؤال معراج أنه كيف يكون حال عامة المؤمنين أفضل من حال هؤلاء العلماء الذين أنكروا أفضلية علي عليه السلام الجواب إن ذلك من نتاج نعم كنت أنقل من كتاب الشخ المفيد حيمة الله الذي أفه في تفضيل امير المؤمنين عليه السلام. اسم الكتاب تفضيل امير المؤمنين عليه السلام. اسم الكتاب تفضيل امير المؤمنين عليه السلام. أرجع طيب أرجع إلى المسألة تقول. إن سبب قول عامة المؤمنين بهذا المقال في زماننا هذا ومعرفتهم بهذا الأمر نتيجة جهود العلماء الذين قالوا بالتفضيل فإنهم قد جمعوا الأدلة الواردة في هذا الأمر فلما جمعوها ودرسوا دلالتها وبيّنوا دلالتها للناس اتضح الأمر للناس فهذا ليس لأجل أن عامة الناس صاروا أعلا من العلماء الذين أنكروا هذه المسألة وإنما لأجل جهود العلماء شكر الله سعيهم فإن من يقف على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنت مني وأنا منك في بادئ الرأي إذا لم تنقدح في ذهنه المسألة ولم يحققها لا يقول بأفضلية علي بن أبي طالب على الأنبياء ولكن إذا تأمل وفكر وتدبر وقارن بين رسول الله وبين سائر الأنبياء يجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل من سائر الأنبياء من غير ريبة فمن هو منه لابد أن يكون أفضل لأنه من الأفضل وما كان من الأفضل فهو أفضل وإذا تأمل في قول الله تبارك وتعالى وأنفسنا وأنفسكم فإنه في بادئ الرأي لا يجرؤ أن يقول إن علي بن أبي طالب أفضل من الأنبياء لما؟ لأنه في ذهنه أن الأنبياء ناس قد اصطفاهم الله وفضلهم بالنبوة ولكن إذا أعطى التدبر حقه رأى أن رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من سائر الخلق وأفضل من الأنبياء وعلي بن أبي طالب بنص القرآن الكريم نفس رسول الله فإذا كان نفس رسول الله ورسول الله أفضل فلابد أن يكون أفضل وهكذا الحال إذا رأى قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي تواتر عنه الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وأهل الجنة كلهم شباب فالحسن والحسين أفضل جميع أهل الجنة وعلي بن أبي طالب أفضل منهما فلا بد أن يكون أفضل من سائر الأنبياء وإلا لم يكن أفضل من سيدي شباب أهل الجنة نعم الأنبياء من أهل الجنة إذن هذه المسألة عليها أدلة كثيرة وهذه الأدلة طبعا موجز ونبذة وعندنا أدلة أكثر من هذا وقد تحدثت بالتفصيل في هذه المسألة عدة مرات وبينت أن لنا على ذلك أدلة تفوق العشرة أدلة كثير منها متواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كانت هذه الأدلة تامة الدلالة متواترة الصدور عنه صلى الله عليه وآله وسلم فأي مجال للتوقف ولكن تحقيق هذه الأدلة وتبيانها وإيصالها للناس إنما جاء نتيجة لجهود العلماء ومساعيهم شكر الله جهودهم ومساعيهم تفضلوا الأخ المبرقع ربما ذكر ما هو المقصود الحقني بالصالحين الالحاق هو الاتباع